وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لوا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوها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 تمنبر وراء ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونُ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعْهِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِرُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتِنَا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 كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون